ضرارة في النار. كنا في درسنا السابق نتكلم حول اسم الله الفتاح سبحانه وتعالى ولم نستكمل يعني الدرس ف الآن أرخص ما تيسر ثم يعني أستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى قلنا بأن يعني كلمة هذه الفتاح من أسماء الله عز وجل الحسنى ويقول الله عز وجل وليجمع بيننا ربنا وليجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم فيعني يحكم الله عز وجل بيننا بالعدل فهو هو الفتاح العليم يعني الحاكم العادل بحقائق الأمور. سبحانه وتعالى وسع ربنا كل شيء علما على الله يتوكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يعني احكم بيننا وبينهم بحكم الحق وأنت خير الفاتحين خير الحاكمين ومعنى هذا الاسم أن أي الذي يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد سبحانه وتعالى وذكرنا قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسي له من بعده وهو العزيز الحكيم وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله يعني أبيات طيبة وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمراني فتح بحكم وهو شرع إلى هنا والفتح بالأقدار فتح ثاني والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن وشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعني يشرح هذه الآيات ويقول فتاح هو الحكم المحسن الجواد وفتحه تعالى قسمان نوع فتح يعني الرب العالمين فتح الرحمن سبحانه وتعالى قسمان أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي يفتح بحكمه الديني وحكمه الجزائي والثاني الفتاح بحكمه القدري فتحه بحكمه الديني يعني والشرع الشرق رب العالمين ديان الأركان والواجبات محرمات ااا بين الشرع والدين الأركان والواجبات المستحبات المحرمات المنهيات هذا هو إيه الحكم الفتح بالحكم الديني ما يعني ما يحتاجه المكلفون فتح الجزائي فتحه بين إحدى إحدى أو أما فتحه فهو فتحه بين أنبياء ومخالفيهم يعني هذا يوم القيامة كيف يثيب ويجازي يجازي الكفور يثيب الطائع سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة يفتح يعني هناك فتحان فتح في الدنيا فتح في الآخرة فتح في الدنيا بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم وبهانة الأعداء هذا هو إيه؟ الفتح الجزائي الفتح الجزائي الجزاء في الدنيا والجزائي في الآخر الفتح الجزائي في الدنيا على الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين بأن يعني يشرح صدورهم الإيمان وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يذل هؤلاء الأعداء هذا معنى الفتح فتح الجزائي بين الأنبياء والمخالفين بين الصالح وبين أعدائهم بنجاة الأولياء بنجاة الأنبياء والصالحين وإهلاك الأعداء ويوم القيامة واضح جدا بيوفي كل عامل ما عمله هنا الفتح القدري ما يقدره الله جل على عباده من خير أو شر ما يقدره على عباده من خير وشر نفع مرض صحة عافية واضح اخواني ف يقول رحمه الله في الفتاح معنايا الاول يرجع الى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده يعني يفتح بين العباد ويحكم بينهم بشرعه ف وفتح لعباده الآية الأولى فتحه, فتحه بين العباد يوم القيامة وهذه ذكرناها تابع ليه فتحه الجزاء وفتح لعباده جميع أبواب الخيرات هذه عبارة عن يعني التقسيمات دائما هي عبارة عن اصطلاحات يعني ما في عندنا إشكال لكن يعني ممكن أن تقول هناك الفتح بمعنى الحكم وأنه يفتح يحكم بالعدل وذكرنا كلام الراغب الفتح إزالة الإغلاق والإشكال وتكلمنا يعني أصل هنا لما نقول الفتاح بمعنى يعني أنه يحكم قال أصل هذا من فتح الباب بعد الإغلاق يعني كأن الحاكم إذا حكم بينهم فتح الباب إلى الحق فتح الباب إلى الحق وبينه هذا الفتح. يعني بس حتى ظل الكلام شوي نلخص ونرجع لأنه شوي في تداخلات في شيء من التداخلات الفتاح إخواني المعنى الجامع فيها أنه سبحانه وتعالى الذي يحكم بالعدل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق قول فتاح العليم الحاكم العادل يحكم بين عباده الآن جاءت عندنا تقسيمات في كلمة الفتاح قالوا يعني أنه الفتح بالحكم الديني إيش الحكم الديني؟ يعني الناس قبل الرسل الأنبياء كانت الأمر مغلقة عليهم ففتح الله عليهم فهو الفتاح ببيان الشريعة فتاح من أبنية المبالغة على وزن فعال كثير الفتح ففتح باب الشرع وحكم واضح فمعنى الفتح تأتي بمعنى بالفعل أنه فتح باب مغلق كان قبلها باب مغلق قبلها وحكم فمعنى الفتح واضح جدا إيه؟ ومعنى الحكم واضح جدا أليس كذلك؟ كما قلنا في يعني المعنى اللغوي أصله من فتح الباب بعد الإغلاق لأن الحاكم إذا حكم بينهم فتح الباب الحق الآن عندنا في بعض الدول العربية والإسلامية مش ما أحد يعني يستطيع الآن فتح الباب فتح الباب, الباب مغلق صح مغلق ليس كذلك والأمور ولا حول قوتها. إلا لو كان في شيء طواعية لاستماع إلى رب العالمين حكم رب العالمين يفتح الباب تفرج على الناس الآن الباب مغلق والقتل والدمار والإشكالات ركوب الأهواء أليس كذلك؟ أين نعم فهنا أصل كلمة الفتاح أنه يحكم بالعدل الفتاح العليم الحاكم بالعدل جاءت هنا هذه التقسيمات أيها الأخوة الأحبة أنه الفتح بالحكم الديني إذا قبل هذا الدين إيش كان الناس في جال وفي ظلمات إن فتح الباب جاء النور حكم الله عز وجل وبيّن الشريعة هذا فتح بالحكم الديني فهو فتاح عليهم ببيان شرعه سبحانه وتعالى من خلال الكتب السماوية ومن خلال الأنبياء والرسل عليهم السلام و الآن الحكم حكم الجزائي ما الحكم الجزائي يعني ما يفتحه بيع الجزاء سواء كان في الدنيا أو في الآخرة يعني اللي هو الجزاء ما يجازي فيه المؤمن ما يجازي فيه الكافر في الدنيا والآخرة الجزائي زي تذكر أنت الأنبياء والرسول عليه السلام والأولياء الصالحون وأعداءهم يثيب هؤلاء في الدنيا يثيب الأنبياء والرسل والصالحين في الدنيا بنصرهم وعزهم ومجدهم والأعداء يجازيهم بإذلالهم وإهانتهم في الدنيا وفي الآخرة عز الآخرة وذل الآخرة واضح؟ الجنة والنار الجنة للطائعين والنار للعاصين هذا الفتح الجزائي الفتح القدري يعني القدر ما يقدر الله عز وجل على الإنسان من خير من شر من نفع من نرط من عطاء من منع واضح أخواني واضح الأمور يعني سهلة جدا لا, ايه؟ لا, لا شك أينها ولكن هنا أنا يعني سبحان الله وهو إمامنا اليوم يقرأ تبادل لذهني شيء ثم قال الله عز وجل بعد ذكر بعض الأمم السابقة وكيف دمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ يعني يعني القضية هذه متكررة متكررة إيه؟ فهل من مذكر ومعتبر هذه القضية يعني ليست فقط هذه لمن سبق ذكره من الأقوام ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر في كل زمان ومكان في كل زمان ومكان؟ في كل عصر ومصر، فسبحان الله حينما تأتي قول طيب، وفي الآية الآيات التي تريت علينا عني بها نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام ما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل، والغلبة كانت لمن؟ لقَوْمِ قصدي يعني أول إلى القوة لمن كانت أقوى؟ القوة المادية؟ للقوم، آه لقومه لك للمشركين. يا كانت لهم ولكن هو أدى ما عليه هو ومن معه هو والقلة أدى ما عليهم مما أوجب الله سبحانه وتعالى إني مغلوبا انتصر نصر الله لأن ننصره نصره الله عز وجل لماذا لا ننتصر الآن؟ إنه نحن الآن الباب مغلق ما في فتاه يعني ما في فتاح علينا من الفتاح العليم لأننا حقيقة مع الأسف الأم لا تنتظر لأن مفتوح عليها خالص يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله غير مُقتنع أن النصر من عند الله والنصر من فتاح العليم هو النصر من عندي أنفسيها ولا حول ولا قوة إلا بالله بمزاجها وبأهوائها. ومثل المجرم الذي يقول إيش أنتوا تقولون ملتوا تقولون يعني قتل أنا لا استطيع أن أقتل فلان بأي, بأي وقت يعني وقد يبتلى بأنه بالفعل يستطيع أن يقتل فلان بمسك المسدس وبقتله إيه؟ يطلق الرصاص على هذا الإنسان ويموت يعني وسبق أن قلنا الفارق بين بين حقيقة بين أن تقضي على أشخاص وبين أن تستجلب سعادة وبين أن تستجلب حكم الله واضح هذا فرق بينهما فتغيير مع هذه الإشكالات الآن وما يحصل من إشكالات في العالم العربي والإسلامي حقيقة هو عبارة عن تغيير مسميات وتغيير أسماء وتغيير أشخاص لا أخرج عن هذا إيه؟ وليس هو حقيقة جلب عزة وجلب سعادة وجلب خلافة راشدة وجلب حكم الإسلام واضح الكلام هذا ينبغي أن نعي هذا الكلام فهنا يعني بقى يعني أنا ما الذي جاء ما الذي أفضل بينا إلى هذا الكلام أو أدى بنا إلى هذا الكلام حينما تقول عن أنواع هذا الفتح الفتح الجزائي طيب إيش الفتح الجزائي يا ياخي طيب هاي العام يتسلط علينا المشركون يتسلط علينا اليهود أعداء الله عز وجل يتسلطون فنقول لأننا لم نعمل بمقتضى كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام انظروا لا لو جينا هذا الكلام أنا كلامي كم واحد يتقبل الآن من الناس؟ ها ما يتم ما يتقبل مع ذلك للأسف. كل ايش انت يعني في أي عص في أي عصر تعيش ماذا ماذا تقول؟ ياه الناس يعني عقولها هباء إلا من رحم الله عز وجل يعني حقيقة جعلت كتاب الله يعني ظهريا. نبذت من وراء ظهرها، نبذت الوحي من وراء ظاهر يعني وحي كتاب، وحي السنة مع بارغل الأسف لا يعني لا مبالاة، فولا حول قوة الذي جرنا هو الكلام حول الفتح الجزائي وأن يعني حينما لا يكون التقصير كل النصر، لذلك من الذي قال الكعبة رب يحميها؟ كان على الإسلام، على غير الإسلام، الكعب وصدق ولم يصدر، صدق في الكلام، وربنا حما، لكن ما كان هناك تقصير، أهم شيء ما يكون فيه في تقصير، حينما ينتف التقصير يكون النصر، فلو أن الناس الآن أقروا قالوا والله ليس لنا إلا الله، ونحن لا حول لنا ولا طول مع هؤلاء المشركين والكفار والملحدين الذين يجتموا علينا من أقطار الأرض وليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى فإنا يا رب إنا تبنى إليك إنا نستغفر من نستغفرك من ذنوبنا ومن معاصينا تبنى إليك توبة النصرة لو فعلوا هذا أخواني أنا متيقن جدا بالنصر، واضح يعني مع ما هم فيه من ضعف وهوان إيه؟ وهذه المرحلة أرجو أن, أرجو أن نفهم القرآن وهذا الذي حصل مع موسى عليه السلام مع قومه قد يقول خالق موسى عليه السلام نبي هات لنا نبي آه. ما الكلام هذا ويعني هذه القصة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في قصة موسى عليه السلام لا كانت للأجل موسى طب لماذا تكتب يعني إذا كانت موسى عليه السلام فقط قصة حصلت مع موسى عليه السلام وانتهينا منها فلماذا تذكر في القرآن الكريم إنما للعذر والذكر لذلك قال بعض المفسرين هل من طالب خير فيعانى عليه تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المتكر هل من طالب علم فيعانى عليه هل من طالب علم فيعانى عليه بس قطب العلم تعانى عليه هذا التفسير للآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المتكر هل من طالب علم فيعانى عليه بس تكون صادق في العلم صادق صادق هل من طالب خير عليه هذا الكلام الذي يعني بالفعل يعني هو حول الفتح الجزائي في الدنيا بنصر الأنبياء على مخالفيهم بأن يجعل الله عز وجل بأن يجعل العزة للأنبياء والمرسلين الأولياء والصالحين للصادقين وأن يذل أعدائهم في الدنيا وفي الآخرة يدخل يرفع هؤلاء درجات ويضع أولئك دركات فقد يقول قال لماذا لماذا لماذا نحن الآن لأننا حقيقة لم نبلغ هذه الدرجة هناك درجات الدرجات أن يكون الناس قد يعني قاموا بالإعداد اللازم وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخير الإعداد المستطاع يعد مقابل الكفار والمشركين ونحن من خلال استقراء واستقصاء ما تقدم كان حقيقة يكون يعني دائما الأعداء أكثر أليس كذلك في الزخيرة وفي السلاح وفي العدد والعتاد، وكان يأتي نصر الله عز وجل والآهات في ذلك معروفة وأثر ابن عباس رضي الله عنهما يفسر ذلك من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فما فر إيه واحد مقابل اثنين لكن بالإضافة هذا الإعداد إذا وإذا لم يكن هناك إعداد واتينا ببعض النصوص وبعض ما يعني وهناك في القرآن موجود يعني من استقرأ هذا واستقرأ في كتب السيراجد يعني العجز والضعف وعدم القدرة فالله عز وجل كان ينصر حقيقة العجز المادي لكن كان هناك إيه توكل على الله ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم ذنوب وعدم معاصي وتوبة إلى الله من هذه الذنوب فكان النصر أما أن يكون هناك ذنوب ومعاصي ويكون فيه عجب عجب يعجب الإرادة الشعبية وعجب القوة واستعانة حقيقة معبرغ الأسف يعني يستوي فيها أن يقال هات الشيوعي وهات الكافر وهات البر وهات الفاجر وهات المتبرج وهات الـ يعني الـ المتجلببة كل هذه الأصناف والمتناقضات وهؤلاء سينصرون دين الله عز وجل فهنا تأتي عقوبة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع بالغ الأسف قصص كثيرة من أناس حاولوا حاولوا حاولوا حاولوا وبالسلاح وبالقوة بطرق يعني إما أن يكون يحراب بالمنهج إما أن يكون عدم الإعداد اللازم إما أن تجتمع هاتان الصفتان وكان الفشل أليس كذلك؟ والمنهج واضح جدا المنهج والمخطط القرآني والسني والنبوي والصحابي في سبيل, يعني سبيل النصر وسبيل العزة والمجد هذه يعني الأمور التي حقيقة هنا تتعلق بالنسبة للفتح وهذه التقسيمات يعني حقيقة يعني متضمنة في هذه المعاني ومثلا هنا بعض العلماء ذكروا قوله تعالى ويجمع بين ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قالوا هذا يعني الفتح بين العباد يوم القيامة وتكلمنا عن هذا. كي ينصر الحق وأهله وذل الباطل وأهله والآية الثانية ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتحوا لعباده جميع أبواب الخيرات يعني يفتح لعباده منافع الدنيا والدين تكلمنا هذا يعني هو أن الله عز وجل يفتح لعباده منافع الدنيا والدين هذه كلمة جامعة بمعنى كلمة الفتحة وهي بمعنى الحكم لأنه هو الذي يحكم إن الحكم إله الله أمر أن لا تعبد إلا إياه يفتح لعباده منافع الدنيا والدين فأما أهل الصلاح والتقوى وأما أولياء الله جل فهؤلاء اختصهم بلطفه وعنايةه فتح لهم أقفى القلوب ويدرع عليهم من المعارف والحقائق الإيمانية و سبحانه وتعالى وينير لهم الأنوار يعطيهم الأنوار الصاطعة من والأذواق الصادقة ويفتح لهم أبواب الرزق ويبارك لهم في هذا الرزق وهكذا يهيئ للمتقين الأرزاق وأسوالهم ما يحتسبون هذا يدخل كله في الفتح أنه ومن يتقل يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب إنه فتح الله عز وجل عليه بالرزق يفتح عليك بالرزق يفتح عليك, عليك بالفهم يفتح لك بالذوق يفتح لك بالأخلاق، إيه؟ كل بالنصر كل هذه المعاني تدخل في معنى إيه؟ معنى الفتح وأنه يفتح على عباده جميع أبواب الخيرات. ولهذا كان الرسل عليهم السلام يتوجهون إليه بطلب الفتح. سيد أعطيني ده خل نسكر لك إياه. إيه؟, إيه؟ ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوجهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوابهم فيما حصل بينهم من الخصومة قال تعالى عن نوح عليه السلام قال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام آآ آآ قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتح هذا الالتجاه إلى الله يا أخواني يعني إنما أشكو بثي وحجني إلى الله دائما أشكو إلى الله أشكو البث والحجن إلى الله لا تشكو إلى الناس وحينما يحصل يعني بك خاصمت بك حاكمت ها بك خاصمت جميل جدا أن تلجأ إلى الله وتقول بك خاصمت بك حاكمت، آه، وأن تقول افتح فافتح بيني وبينهم فتحة. تلجأ إلى الله إذا حصل بينك وبين أي يعني أولاد حاولوا إذاءك حاولوا كذا حصل نقاش حوار اشتدت الأمور، أن تدعو الله عز وجل أن يفتح عليك وأن تدعو بهذه يعني بما ورد منها من من من نصوص. كذلك ذكر سبحانه من دعاء شعيب عليه السلام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إذن هذا الدعاء يعني علينا أن نحن هذه السنة في هذه الأدعية الطيبة القرآنية العظيمة وقال تعالى واستفتح وخب كل جبار عنيد كل معاند الحق أين؟ من فتحه سبحانه وتعالى حكمه بين العباد يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يفتح يعني فتح باب الحكم هاي فتاح فتح فتح باب الحكم بين العباد يوم القيامة لأنه قبلها ما الأمور يظن هذا أنه على حق وهذا على حق وهذا يقسم بالله أن عمر رضي الله عنه في النار ويقسم أنه أن أبا بكر في النار آه فالله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون يختلف هذا فتح فتح باب الحكم إيه؟ وحكم ربنا عز وجل حكما يتبين به الصادق من الكاذب والمحق من المغتر والمستحق الثواب من المستحق العقاب ولهذا سمع عز وجل يوم القيامة بيوم الفتح واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون لا يؤخرون للتوبة والمراجعة واضح قل يوم, يوم الفتح يعني يوم الحكم ومجيء العذاب وهو يوم القيامة يوم الفتح هو إيه يوم القيامة يوم الذي يحكم فيه الله عز وجل ويكون فيه العذاب وهو يوم القيامة هذا يوم الفتح يعني يفتح بين الكفار وبين المؤمنين ويفصل بينهم سبحانه وتعالى ويكون فيه الحكم العدل من الله سبحانه وتعالى ولهم ينظرون لا يؤخرون للتوبة والمراجعة يعني يوم القيامة الذي يحصل به عقاب هؤلاء إذا جاء انقضى الأمر وليس فيه إمهال وليس فيه لتدارك أي مجال هذا وإن إيمان العبد بأن ربه سبحانه والفتاح يستوجب من العبد حسن, يستوجب العبد حسن توجه إلى الله وحده بأن يفتح له أبواب الهداية يا رب تقول يا رب افتح لي باب الهدى يا رب افتح لي باب الرزق يا رب افتح لي باب الرحمة يا رب اشرح قلبي صدري للخير قال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يعني على بصيرة مما هو عليه بتنوير الحق في قلبه كمن أقصى الله قلبه وأخلاه من ذكره وضيقه عن استماع الحق نسأل الله أن يفتح يعني علينا وأن يفتح صدورنا الإسلام ولطاعة الرحمن فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله القلوب التي جفت نأت عن ذكر الله أعرضت عن القرآن فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مديد يعني الإيمان بأنه الفتاح يستوجب منك أن تقول يا رب افتح لي باب الهداية يا رب افتح لي باب الرزق يا رب افتح لي باب الرحمة يا رب افتح لي باب التوبة افتح لي باب رضوانك باب الجنات هذا هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه حفظه الله قال قرطبي رحمه الله هذا الفتح والشرح ليس له حد وقد أخذ كل مؤمن أخذ كل مؤين منه بحظ ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى الأنبياء بالقسم الأعلى ثم من بعدهم الأولياء ثم العلماء ثم عوام المؤمنين طبعاً آية هذه التقسيمات الحقيقة وأن كان الأولياء ألا إن أولياء الله لا حقون عليهم هم ونه ومحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لكن لأنه أصلاً العالم الصادق هو من أولياء الله سبحانه وتعالى فضل العالم على العابد كفضلي على أدنكم كما قال عليه الصدس نعم وفي صحيح مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد لكن ورد في بعض الأسانيب بالعطف هنا جاءت أو عن أبي حميد أو عن أبي أسيد لكن جاءت في بعض الأسانيب بالعطف يعني أبي حميد وأبي أسيد وأحيانا تأتي الأو بمعنى الواو لكن ليست مثل هنا فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الله يشك تعال الله عنها دعوه الكبيرة معنى ويزيدون أو معنى وعنى إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح هاي كلمة فتاح افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول الله من أسألك من فضلك فالرحمة والفضل والخير كله من الله وذكرنا إخواني الحديث وهذا حديث أنا مل من ذكره حينما يعني كان جاء بعض أبويات لنا بأري سلام ما وجد عنده شيء شيء الطعام فدع الله عز وجل هم إني أسألك من فضلك ورحمةك فإنه لا يملكها إلا أنت آه فهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى فالرحمة والفضل هذا كله أي الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يفتح جميعا ويعني يفتح لنا خزائم الرحمة ويفتح يعني على قلوبنا بالإيمان الصحيح والهداية واليقين الراسخ من آثار هذا الإيمان أن نتوجه الله سبحانه وتعالى أن يحكم بيننا وبين أئس الخصوم بين الأعداء والمعاندين ياه؟ كذلك أن نعلم أن الفتح والنصر من الله عز وجل الله ينصر من يشاء ويفتح على من يشاء ويخذر من يشاء سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل بيده مفاتيح خزائن السماوات والأراضيين له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني له مقاليد السماوات بيده المفاتيح اسأل الله, اسأل الله لا تسهل فلان ولا فلانا كذلك أن تسأله أن يفتح عليك بالحكمة والعلم والفقه في الدين لأنه هو الفتاح فتاح يا فتاح افتح علي بالفقه يا فتاح افتح علي بالحكمة بالعلم بالفهم بالرزق بالخير افتح لي أبواب الجنة افتح لي يعني باب الإخلاص والأثار المجملة أن تسأل الله أن يفتح عليك وأن يمن عليك يعني أن يمن عليك الفتاح سبحانه بكل المعادة المشتقة من هذا الاسم العظيم يعني من إيه؟ كل المعادة المشتقة من اسم الفتاح تدعو الله عز وجل إيه؟ أن يفتح عليك بها سبحانه وتعالى سوا الله نختار لنا وعليكم وفقي عندي وظيفة لكم يعني إن فتحنا لك فتح مبين <تصفيق> ذكر بعض الإخوة والآن رأيتها تحتاج الحقيقة يعني أن نعيش نتفيأو ظلالها وأن نتدبر معانيها لما فيها من جلال وجمال وكمال فمن يا يفعل هذا من الأخوة. إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر ربطا بدرسنا. هذا يعني يعني يكتب لنا فيها من يستطيع جزاك الله خير. أحسن عليكم. وبهذا أنتين إذا كان الأخوة عندما يشوف يتفضّل. سيدنا موسى عليه السلام جماعة. طبعا فتح من الله سبحانه وتعالى. قال له رب اشرح لي صدري ويسكي لي أرضي وحلل عقدة من لسانه يفقه قوله كان هذا من طلبه علي بأن يجعل من هو ذاهب عليهم أن يحل عقدة من لسانه وأن يكون من يفقهون هذا القول دي أعليه صح كلام جميل يعني آآ آآ إيش عكس الفتح الإغلاق إغلاق والتسكير فأنت فأنت تطلب من الله أن يفتح عليك باب الخيرات خيري الدنيا والآخرة هذا يعني هذا معنى الفتاح في أمور تتعلق في الدنيا يفتح لك باب الإيمان أخفال القلوب أمور متعلقة بالدين والإيمان الفهم الأخلاق السلوكيات الأرزاق الدنيا والآخرة أن ينصرك على الأعداء أنه ذل الأعداء، وفي الآخرة فتح أبواب الجنة، لأنه حتى من جملة الفتح أنه يفتح عليك فتعرف منزل منزلك في الجنة، واضح، ويفتح عليك أن يرقبنك الحجة يوم الدين، يفتح عليك أن يرقبنك الحجة يوم الدين، فأكالمة الفتح عامة لكل خيرات في الدنيا والآخرة، الله يفتح عينه عليهم. أنا إنه حق الجميع الأبواب مغلقة والحكم بين الناس. والحجم. بالضبط. بس علاقة الفتاح لعلنا يعني شوفون متراسين مع بعض وعلاقة الفتاح صوت الفتح أنا بقول لي أسأل عن الفتح بس كدة أقول حواري. نعم. الفتح والصوت الفتح والفتاح والفاتحة والفتح. نعم. الفاتحة لأنه واضح وإنه موقعها ولأنه هي بتفتحها وبفتح فيها الإنسان الصلاة. وهي بالفعل يعني بمعنى كل الفتوحات والفاتحة إذا كان مدارج السالكين بين منازل إياك نعوذ ياك نستعين مجلدات على إياك نعوذ ياك نستعين <تصفيق> ياك نعوذ ياك نستعين كيف حينما يعني تتفضل عبر عن فتوحة. لذلك يعني الفاتحة الحقيقة هذه ورد فيها قضية الرقة بعض النصوص تقرأ سبع مرات أقرأ سبع مرات بيقين الله عز وجل بيقين بس يكون يعني متيقن من هذه قراءة آه القراءة صح؟ طبعا طبعاً قراءة الله يفتايك سيدي. <تصفيق> أي نعم. قراءة إحسان أحكام التلاوة والتدبر الفهم والحقيقة الإنسان يكون يعني بكليته مع الله. يقرأ بلسانه ويعتقد بجنانه ويكون هو مع الله سبحانه وتعالى. الإخلاص الإخلاص الإخلاص اقرأ اقرأ بلسانك وقلبك وجوارحك وبكليتك الأمور كلها بتختلف يعني والله إخواني الإنسان يا رب بس يكون يعني يعني يدعو الله وأنتم ويقومون بإجابة يا إخواني إحنا إيش مشكلتنا الأصل عندنا الدعاء على الاستجابة الأصل عندنا وتعتدنا على ذلك الأصل في الدعاء هو الاستجابة ما هو الدليل قال ربكم ادعوني استجب لكم الأصل في الدعاء الاستجابة يتتتخلف في الاستجابة لحالات حكمة ربانية بده يصرف يعني يصرف عنك من السوء مثل ذلك يدخلك لك الأجر عند الله اعتداء في الدعاء يعني في أم في أشياء لأمراض وأشياء لإشكالات من قلب غافل من قلب لاهن من من أكل حرام من من معتد يعني في أسباب أما الأصل الاستجابة بظالم يعني ربنا عز وجل قد يدخلك على هذا الأجر لكن ليس هو الأصل دائما أن يستجيب منك واضح فإذا إذا دعوت ولم يستجب منك راجع نفسك في عندك إشكال طبعا ربما إنسان يقول مثلا اللهم منصر الإسلام والمسلمين ويعني هذه القضية تتعلق بأمة وليس تتعلق بشخصك واضح يا إخواني فيحتاج إلى عدد مثل يعني من أمثالك الصادقين المخلصين ليدعو لي هذا الدعاء حتى يستجيب الله عزيز لأن هنا في سنن كونية في سنن لا يعني تتخلف كل أم نايمة يجي واحد يدعوها الدعاء وظلها نايمة لا, لا, لا يعني هذه بخلاف يعني السنن المعلومة واضح أيها الأحب الله بالنسبة لما قلت أنه خرأت الفاتحة سبع مرات بتيقن وتذكر يعني كثير من الناس كنا ننصحهم بهذا أنه ورد هذه الرقية سبع مرات نعم فيقرأ وهو لا يقرأ ثم يقول لم يستجب أو لم يشفى مريضة أو, أو, أو من هذا ليش هو أصلا ما قرأ ما كان يقرأ الفاتحة اللي ليست الفاتحة إنما يقرأها بأخطاء كبيرة جدا أخطاء في بعضها كفرية كيف الله سبحانه يستجبه ونعيد عليه ونقول له إطاءة بشكل صحيح ويتأقن ويدخل اليقين يدخل اليقين في قلبه والله كان يحصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى في رقية الفاتحة سبع مرات وهذا أكثر من مرة مجرد نعم والله احنا لا نحتاج نجرب رب العالمين هذه القضية مفروغ منها تماما يعني الأمور حقيقة يعني مفروغة هذه لا يعني في الله يشك الاشكال فينا، نعم. الاشكال في الناس نسأل العافي الله العافية والسلامة. اشكال آه. الله يجبر مش آه. يعني من جا يعني بس هو الاشكال الاشكال حقيقة هو في الناس في نسأل الله العافية والسلامة. الاشكال في الايمانيات الاشكال في يقين الناس. الاشكال انه مثل انسان بقره وعنده امراض وعنده اشكالات. آه. فالانسان لو كان احسن يعني هو نقول قد دعوت قد دعوت ولم رم مستجب لي. فيستحسر ويدع الدعاء فيستحسر ويدع الدعاء هذا إذا كان يعني هو الإلحاح في الدعاء والاستمرار من أسرار الاستجابة فقد تكون يعني قضية حكم ربانية في تأخير الاستجابة لترح في الدعاء لتلح في الدعاء فكيف إذا كان نقول يا خراث قرأت, قرأت ولا مستجب لي هذه مشكلة يعني لأن في إساءة حقيقة في عدم إحسان في القراءة وضعف في اليقين وضعف في التوكّر على الله عز وجل والآن يا, يا يعني كل هذا يجر إيش إساءة الظن برب العالمين ها يا أخي والله ما إحنا مستفيدين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم